وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل وشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما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 فَأَجِئنَهُمْ وَمَنْ نَشَآءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْ عَلَدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُشْرُونَ لو كان فيهما ما آله إلا, فيه إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يصفون ما يفعلون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي.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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت نفس ذائقة الموت، ونبيلكم والخير فتنته وإلينا ترجعون، وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هذا الذي يذكر آلهتكم.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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون.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 لم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغاليب قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن فستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا لا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اناتينا بها وكفى بنا مِنْ حاسبين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 أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لآبِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا أَبَا أَنَا لَهَا عَبْدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَا فِي ضَلَالٍ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 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إِنَّهُ قال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 أفل لكم ولما تعبدون من دون الله تَعْقِلُونَ تعقلون قالوا حرقوه وانصروا إِن إن كنتم فاعلين دَوَّ وَسَلَامًا عَلَى ابْرَاهِيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إلى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه وله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل ويدريس وذالك فلكل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ نُ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِمْ فَظَنُّوا أَن لن فناد في الظلمات الا لا اله الا سبحانك فنادى في الظلمات الا لا اله الا سبحانك انني من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربا رب لا تذرني فردا وانا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 وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ جَعَلْنَاكُمْ امَّة واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَاعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إذا اذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل ينسرون وقد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا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 لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير 119. سبقت لهم منا الحسنى أولئك, أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم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 ما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري اقريب أم بعيد